بسم الله المستعان الرحمن الرحيم مولدي المستقيم اللهم صل على محمد الفطحين اللهم اجعلنا هاذا ظهور الصيغة في الوجوب اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وفي كيفيته على أقوال الخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها وما بمعناها من صيغ الأمر والاقوال في المسألة كثيرة واهمها قولان كان الكلام في درس المضى في صيغة إفعل وتحدثنا في السابق عن معنى صيغة إفعل وما شابه صيغة إفعل وعن موارد استعمال هذه الصيغة حيث قلنا أن صيغة إفعال تستعمل في موارد قد تصل إلى 26 مورد تقريبا منها التهديد ومنها البعث ومنها التعجيز ومنها إلى اخره إلا أن المصنف يقول هذه المعاني كلها ليست, ليست هي معاني لصيغه افعل انما صيغه افعل تستعمل في معنى واحد ذاك المعنى هو النسبه الطلبيه النسبه البعثيه النسبه التحريكيه بالمعنى الحرفي يستخدم في النسبه الطلبيه بالمعنى الحرفي لماذا لأن الهيئات جميعا روابط كالحروف غاية ما هناك الحروف تربط بين ما قبل السلام عليكم وبين ما بعد الحرف اما صيغه افعل ومشتقات صيغه افعل وما شابه صيغه افعل هي روابط بين المتكلم والمخاطب والفاعل يعني والماد السلام عليكم ولذا المصنف في الدرس الماضي ذكر ان صيغه افعل تستخدم او تستعمل في معنى واحد وهو النسبه الطلبيه خلافا لما يقوله البعض من ان كل هذه الصيغ من أن كل هذه الموارد التي تستعمل فيها صيغه في افعال البعض يقول كلها معاني كلها معاني لصيغه افعال <تصفيق> الان المصنف يقول بحث جديد بعد ان ثبت ان صيغه افعال تستعمل في النسبه الطلبيه تستعمل في النسبة الطلبية بعد أن ثبت أن صيغة افعال وما شابها صيغة افعال بعد أن ثبت أنها تستعمل في النسبة الطلبية. السلام عليكم يأتي عندنا هنا سؤال. خب هل الطلب فيها هل الطلب فيها هل الطلب فيها يعني في النسبة الطلبية في صيغة افعال سلام عليكم هل الطلبو في صيغة إفعال يدل على الوجوب أن يدل على معنى آخر بحثنا لهذا اليوم نحن قلنا في الدرس الماضي أن صيغة إفعال وما شابه صيغة إفعال وما شابه صيغة إفعال قلنا مستعمل في معنى واحد هذا المعنى هو النسبة الطلبية النسبة البعثية النسبة التحريفية ثبت عندنا هذا في الدرس الماضي بحثنا لهذا اليوم خب لنا بذلك ولكن هذا الطلب الذي الذي تدل عليه صيغة افعال هل يدل الطلب على الوجوب ان يدل على معنى اخر اطرحت السؤال بعد ان ثبت عندنا في الدرس الماضي ان صيغه افعل وما شابه صيغه افعال تستعمل في معنى واحد وهو النسبه الطلبيه تذكر في الدرس الماضي قلنا صيغة افعل مستعمل في معنى الواحد وهو النسبة الطلبيه عد هذه النسبة الطلبية تختلف باختلاف الدواعي مرة يكون داعي الطلب التهديد مرة يكون داعي الطلب البعث الحقيقي ومرة إلى آخره السلام عليكم الآن نحن نقول بعد أن ثبت عندنا أن صيغة إفعل وما شابها صيغة إفعل تستعمل في النسبة الطلبية يعني في الطلب خب سؤال هذا الطلب يدل على الوجوب أم يدل على معنى آخر المصنف يقول في مورد الجواب يقول في المسألة أقوال في المسألة أقوال لكن لا بأس أن نقول أنه في هذا البحث اختلف الأصوليون في أمرين في الأمر الأول في ظهور صيغة إفعال هل هي ظاهرة في الوجوب أم في غير الوجوب هذا الاختلاف الأول الاختلاف الثاني ومن قال بأنها ظاهرة في الوجوب ايضا اختلفوا في كيفية ظهور صيغة افعل في الوجوب هل ظهورها في الوجوب بالواضع؟ أم أن ظهورها في الوجوب لأن الوجوب هو الفرض الأكمل؟ أم هي ظاهرة في الوجوب بحكم العاقل كما يقول المصنف؟ أما البحث الأول في ظهور صيغة افعل هل هي ظاهره في الوجوب ام في غير الوجوب المصنف يقول في المساله اقوال اهم هذه الاقوال قولان فقط القول الاول يقول ان صيغه افعال وما شابه صيغه افعال ليست ظاهره في الوجوب انما ظاهره في القدر المشترك في القدر الجامع في الكلي الجامع الشامل للوجوب والاستحباب فهي ظاهره في مطلق الطلب فقط صيغه افعال ظاهره في الطلب فقط هذا الطلب يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب ان قلت اذا المولى طلب فكيف أعرف ان طلبه واجب او مستحب اذا كانت لمطلق الطلب للجامع بينهما صاحب هذا القول يقول نعم صيغه افعل ظاهره في مطلق الطلب الشامل للمعنيين وحتى تدل على احد المعاني بحاجه الى قرينه تصرفه الى ذاك المعنى الوجوب او الاستحباب ان كانت هناك قرينه تصرفه الى احد المعاني فهو كذلك اذا لم توجد قرينه يصبح مطلق الطلب مجمل لا ينصرف لا الى الوجوب ولا الى الاستحباب هذا القول الاول فإذا صيغة إفعال مشترك معنوي موضوعة لمطلق الطلب الشامل للوجوب والناد القول الثاني يقول صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب ظاهرة في الوجوب هؤلاء اختلفوا أيضا مرة ثانية بعد ان بعد أن ثبت عندهم ان صيغه افعل ظاهره في الوجوب اختلفوا وقالوا سلمنا ظاهره في الوجوب ولكن من شأ هذا الظهور من أين؟ من شأ هذا الظهور من اين البعض قال هي ظاهره في الوجوب بالواضع يعني اساسا صيغة إفعال أساساً صيغة إفعال موضوعة موضوعة بالوضع بالوضع للوجود فقط فقط يعني الوضع حينما وضع صيغة إفعال وضعها للوجوب فقط ان قلت لكن صيغه افعال تستعمل احيانا في غير الوجوب يقول نعم ولكن استعمالها في الوجوب استعمال حقيقي لانها موضوع للوجوب واستعمالها في غير الوجوب استعمال مجازي لماذا مجازي لأنه استعمال لللافظ في غير ما وضع له مثل الأسد موضوع للحيوان المفترس بالوضع الحقيقي فاستعماله في الحيوان المفترس استعمال حقيقي لكن نرى البعض يستعمل لفظ الأسد في الإنسان الشجاع نقول نعم استعماله في الأسد حقيقي أما في الشجاء استعمال لأنه استعمال لللفظ في غيري ما وضعنا كذلك هنا أصحاب هذا القول قالوا بهذه المقالة وقول آخر يقول صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب ليس بالواضع لا وإنما الواضع وضع صيغة إفعال للوجوب ولغير الوجوب أيضا فهي بالوضع وضعت للجميع بالوضع وضعت للجميع لكن لكن لكل لفظ لكل لفظ لكل لفظ من الألفاظ موضوع لعدة معاني له فرد أكمل عند إطلاق اللفظ ينصرف ينصرف الذهن الى ذاك المعنى اولا ذاك المعنى الذي ينصرف اليه الذهن هو اكمال وافضل الافراد الأفراد فصيغة افعل موضوعه هم للوجوب وايضا للندب لكن اذا اطلق المولى صيغه افعل ينصرف ذهني راسا الى الوجوب لماذا لانه اكمل اتم الافراد فإذا صيغه افعل ظاهره في الوجوب لا من باب الوضع وانما من باب ان الوجوب هو الفرد الاكمل فالذهن راسا ينصرف اليه مثال مثلا حينما المولى الغني يقول للعابد اذهب إلى السوق واشتري التفاح التفاح, التفاح له مصادق وأفراد كثيرة لكن اكمل, أكمل وأفضل أنواع التفاح التفاح اللبناني فحينما يقال اشتري التفاح ينصرف الذهن الى التفاح اللبناني لانه اكمل الافراد اللهم الا اذا المولا عين وقال اشتري التفاح الكذا اذا المولا اصفق فينصرف الذهن الى اكمل الافراد واكمل الافراد كما يقولون هو تفاح لبنان هنا أيضاً كذلك إذا المولى أطلق صيغة إفعال صيغة إفعال موضوعة للوجوب وللند لكن أكمل الأفراد الوجوب فالذهن ينصرف رأساً إلى الوجوب اتضح قول الثاني المثنف يقول والحق عندنا أن صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب لكن لكن لا بسبب الوضع واحد ولا بسبب ولا بسبب أنه أكمل الأفراد ولا بسبب أن صيغة افعال موضوعة لمطلق الطلب لا لا بالوضع لا لأنه أكمل الأفراد لا لان صيغه افعل موضوع لمطلق الطلب اذا لماذا بدا ايها المصنف يقول لماذا كما قلنا في بحث الماده كما قلنا في بحث المادة ان ماده الامر ظاهره في الوجود بحكم بحكم عاقل نقول هناك ذلك صيغه افعل وما شابه صيغه افعل طاهرة في الوجوب لكن بحكم العاقل لا بحكم الواضع ولا لأنه أكمل الأفراد لماذا ليس بهذا ولا ذاك؟ يقول لأنه بحثنا في الدرس الماضي أن الوجوب والندب من التقسيمات من التقسيمات الثانوية صحيح تعرض على اللفظ بعد استعماله في المعنى الموضوع له واضح؟ فلم يكن ظهور صيغة افعل في الوجود بالوضع لأن صيغة افعل أولا أولا نسأل هل هي للآمر أو للناهي هاي التقسيمات الأولية إذا أثبتنا التقسيمات الأولية نأتي في سؤال آخر نقول هذا الآمر اذا اثبتنا ان صيغه افعل الامر للامر نقول او للطلب نقول هذا الطلب يدل على الوجوب ام على الاستحباب فالوجوب والاستحباب متاخران عن استعمال اللفظ في معناه الموضوع له وقلنا صيغه افعل موضوعه للنسبة الطلبي. النسبه الطلبيه أثبتنا النسبة ان نقول هل النسبة الطلبيه هنا تدل على الوجوب أم على الاستحباب؟ فالمصنف يقول صيغة افعل ظاهرة في الوجود بحكم العاقل كيف؟ المصنف يقول المصنف يقول بحكم العاقل لأن العقل يقول صيغة افعل إذا كانت واردة من المولى، المولى هو الذي قال افعل، ولم يرخص المولى في الترك، المولى قال افعل، ولم يأذل لي في الترك العقل يقول ما دام المولى واجب الطاعة، لماذا واجب الطاعة؟ قضاء لحق المولوية والعبودية، كما عرفتم. ولم يرخص في هذا الأمر ولم يرخص فإذا يجب طاعة الأمر فإذا صيغه افعل ظاهرة في الوجوب بحكم العاقل عند المصنف إلى هنا المطلب واضح يا إلى هنا المطلب واضح عند الأخوة جميعا مطلب آخر اذا المصنف إلى هنا يقول صيغة إفعل ظاهرة في الوجوب لا لأن صيغة إفعل موضوع للوجوب ولا لأن صيغة إفعل موضوع لبطلق الطلب ولا, ولا ولا ولا لأن صيغة إفعل تدل اكتبوا عندكم هذا مزيادة ولا لأن صيغة إفعل تدل على الوجوب ولا لان صيغه افعال تدل على الوجوب تدل على الوجوب بالدلاله اللفظيه يعني صيغه افعال الفاظها الفاظها ليست ظاهره في الوجوب لا قلنا بعد صيغه افعال الفاظها ظاهره في النسبه الطلبيه لم تظهر في الوجوب بعد ولا لان صيغه إفعال ظاهره في الوجوب بالدلالات الكلاميه كما يقول المصنف يعني ماذا الدلالات الكلامية يعني المطابقيه والتضمنيه والالتزام فالمصنف يقول صيغه افعال لا تدل بالمطابقة على الوجوب ولا بالتضمن على الوجوب ولا بالالتزام على الوجوب إنما صيغة إفعال تدل على معنى واحد قلنا في الدرس الماضي وهو النسبة الطلبية أو البعثية أو التحريكية فإذا صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب بحكم العاقل وليس بالوضع واحد وليس لأنه اكمل الأفراد اثنين وليس لأنه موضوع لمطلق الطلب وليس بالألفاظ وليس بالدلالات الكلامية اتضح المطلب إلى هنا نطبق هذه العبارة تفضل فيه لا. لا. يا قاعدة. لا العقل يقول اذا كان الآنر هو المولى فقط فقط لا غيره لا مساوي لمساولة قلنا سابقا قلنا نحن من أول المطلب أخرجنا هذه الأمور قلنا الامر اذا كان من العالي فقط يعني بحثنا في الاصول هنا اذا كان الامر صادر من الجهه العاليه فقط هذا محل البحث اما اذا كان من المساوي للمساوي من الداني الى العالي ليس محل البحث ابدا موضوع العبدي عالي وداني عالي وداني لا حقه أقول حقه الطاعة ليش حق إذا سواء كان المولى عرفي أو يا مولى حقيقي العاخ يقول إذا كان الآمر مولى سواء كان هو الشارع المقدس أو كان المولى العرفي بس إذا صدق عليه المولى وأنه عالي وداني يجد طاعة أمر المولى ما لن يرخص سيدنا ما لن يرخص في الآمر مثلا إذا المولى العرفي عنده عبد عنده عبد إذا أمره بأمر، مثلا قال له قم واحضر لي كأسا من الماء هنا العبد ليس له الحق أن يقول لعل هذا الأمر ظاهر في النذب يقول له أن تفتت قرأة الأصول وقرأت أن الأمر إذا كان من العالي إلى الداني وأنا سيدك يعني عالي عليه وقرأت أيضا أن المولى ما لم يرخص فيدل أمره على الوجوب وانا هنا قلت قم واحضر لي كاسا من الماء ولم اقل ولا و... لم تذهب وليس هناك اشكار فاذا لي حق المعاتب على العبد فإذا كان الامر صادر من العالي مجردا عن القرينة عن الترخيص راسا يدل على الوجوب بل قالوا ظاهر في الوجوب مو فقط يدل يعني ظاهر في الوجوب الا اذا رخص المولى خب اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب هذا الاختلاف الأول والاختلاف الثاني وفي كيفية هذا الظهور هل بالواضع أم بغير ذلك على أقوال والخلاف ليس فقط في صيغة أفعلها كما قلنا في الدروس الماضية يشمل طيغة إفعال وما شابهها وما بمعناها كما سيأتي في الدروس القادمة من صيغ الأمر مو فقط صيغة إفعال بل هي وغيرها إيتي إن شاء الله ماشي. قلنا بعد شركة الدروس الماضية. الماضية قلنا بعد الفعل المضارع المخترن بلام, بلام الأمر وغير ذلك ولا أقوال في المسألة كثيرة وأهمها قولا أحدها أحدهما أنها يعني صيغة إفعل وما شابه صيغة إفعل أنها ظاهرة في الوجوب قول الأول خوف ظاهرة في الوجوب ما هو منشأ هذا الظهور التفتوا القول الأول ظاهرة في الوجوب إما لكونها موضوعة وضحفات يقول ظاهرة الوجوب لكن بالباطل هذا القول الأول في الوجوب إما لكونها يعني الصيغة موضوعة فيه في الوجوب فإذا استعمالها في غير الوجوب شيء صير مجاز أو لا مو لأنها موضوعة موضوعة لكل الأفراد أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد واضحة؟ الطلب له فردة فرد موجود واجد وفرد مستحب الوجوب أكمل أكمل نعم الاستحاب مجازي يكون لا لا لا هنا حقيقي في القول الأول مجازد الذي قال في افعل موضوعة موضوعة للوجوب فإذا كانت موضوعة للوجوب يكون كلها بالأسد لكن القول الثاني يقول لا موضوعة لكل هذه المعاني فاستعمالها في الجميع حقيقي في الجميع في استعمال حقيقي ولكن هذه الأفراد وإن كان استعمال افعل حقيقي في الجميع إلا أن الوجوب أكمل واتت تلك الافراد ايضا نعم أيضاً. نعم على القول الثاني اتضح القول الاول اذا القول الأول من يقول بالوجوب هؤلاء اختلفوا المصنف الى هنا ساكت مصنف إلى هنا ساكت الان سياتي يتكلم في رايه ثانيهما انها مو حقيقه في الوجوب لا أنها يعني الصيغه حقيقه في القدر المشترك يعني مشترك معنوي حقيقه في القدر الجامع حقيقه في الكل المشترك بين الوجوب والندب شنو هو ما هو هذا القدر المشترك وهو اي القدر المشترك شنو هو مطلق الطلب فصيغة افعال موضوع لمطلق الطلب هذا مطلق الطلب له فردان مطلق الطلب له فردا واضح يصير قال الشامل لهما يعني للوجوب والندب من دون أن تكون هذه الصيغات ظاهرة في أحدهما فكيف نعرف أن المولى على هذا القول استخدم صيغه افعل او استخدم الطلب في الوجوب او الندب يقول بالقرينه بالقرينة من دون قرينه يبقى لفظ لفظ الطلب مجمل ما ينصرف لا الى الوجوب ولا الى الاستحباب المصنف يقول والحق عندي قول ثالث يقول اولا انا اقر بان صيغه افعل ظاهره اقبل هذا ولكن أختلف مع القائلين بالوجوب في كيفية الظهور شفوا والحق أنها يعنصيغة إفعل ظاهرة في الوجوب ولكن ولكن لا من جهة كونها شنو موضوعة للوجوب هذا واحد ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وان الوجوب اظهر واكمل الافراد كما يقول البعض صار وشأنها يقول نقول هنا كما قلنا في الماده وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن ماده الامر في الماده ما قلنا في الماده قلنا ماده الامر ظاهره في الوجوب بحكم نقول هنا فذلك وشأنها في ظهورها وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر على ما تقدم هناك في بحث الماده من أن الوجوب يستفاد من حكم العاقل بلزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه لماذا؟ قضاءا لحق المولوية والعبوديه التفتوا ما لم يرخص. ما لن يرخص المولى ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن بالترك وبدون الترخيص فالأمر لو خليه وطبعه شأنه أن يكون من مصابيق حكم العاقل بوجوب الطعام اتضح المطلع يعني المولى المولى يقول افعل وإن كنت أسمحه لك بفتاك. مثلا بأي طريق من الطرق يتضح لنا أن المولى مرخص بأي طريق من الطرق هل سيأتي في طحف الآن إن شاء الله نكمل خب بعد فيكون الظهور هذا يعني ظهور شيء غير في الوجوب هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية اللي قلت تسجلوا زيادة من عندكم قلت تسجلوا زيادة ليس من نحو الظهورات النفذية يعني الفاظ صيغه افعال الفاظها مدل على الوجوب لا قال ولا بعد في الجهة الخامسة ولا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات يعني المطابقية والتضمنية والالتزامية إذ الامر الأمر كمادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي صيغة إفعال ما تستعمل في الوجوب أفاتر بل هناك من يقول نعم هناك من يقول صيغة إفعال ظاهرة بالمطابقة وبعضهم يقول ظاهرة بالتضمن المصنف يقول انا لا أقول بهذا القام المصنف بعد أن نفى هذه الأمور الخمسة نفى أن نفيغة Ahhh دى على الوجوب بالوضع واحد ونفى أن نفيغة افعل دا على الوجوب لأن فيغة افعل موضوع لمطلق الطلب والوجوب أكamorphpieces للأفراد بعد ونفى أن فيغة افعل دال على الوجوب بالظهور اللفظي ونفى أن صيغة إفعل دال على الوجوب بالدلالات الكلامية يثبت الأمر الخامر يقول إذن هي دال على الوجوب ولكن بحكم العام ما أدري اترح المطلوب أو لا خب قال اذ صيغة الأمر كمادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب قلنا, قلنا بعد صيغة الأمر تستعمل في النسبة الطلبيه فقط لم تستعمل في الوجوب مادة الأمر أيضا لم تستعمل في الوجوب مادة الأمر قلنا لها معنى اربعه أحد المعاني مفهوم الشيء والمعنى الآخر مفهوم الطلب صحيح؟ لكن الفرق بين الطلب في المادة والطلب في الصيغة أن الطلب في المادة مفهوم اسمي والطلب في الطيغة مفهوم حرفي ليش حرفي؟ لأن الصيغة من الهيئات والهيئات كلها روابط صحيح؟ روابط الروابط بين ماذا؟ تربط بين المتكلم والمخاطب والفعل المطلوب إيجاده في الخارج تماما كالحروف كما قلنا في الدرس الماضي شوفوا قال إبصيغة الأمر كمادة الأمر لا تستعمل يعني لا البادة ولا الصيغة لا تستعمل في مفهوم الوجوب بل مستعمل بل مستعمل في مفهوم الطلب صحيح؟ لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا ليش؟ يقول قلنا في الدرس الماضي الوجوب والنذب من التقسيمات التي تعرض على اللفظ بعد استعماله في معناه الموضوع لا قال لأن الوجوب كنذب أمر خارج عن حقيقة مدلولها ولا عن ولا من كيفيةه يعني من كيفية صيغة الأمر ولا من أحوال صيغة الأمر قل نبعد يعني هذا يرد يقول في هالعبارة من التقسيمات الصانوية استبدلها بتعبيرات أخرى وتمتاز الصيغة أسأل آن ج الفرق بين صيغة يقول مادة الآمر وصيغة الآمر ظاهرتان في الطلب أفواً تستعملان في معنى الطلب صحيح؟ خب لكن ما الفرق بين الصيغة والمادة يقول مادة الآمر صحيح تستعمل في الطلب لكن في مفهوم الطلب بالمعنى الإثمين أما صيغة إفعال تستخدم في الطلب بالمعنى حرفي هو هذا فقط شوفوا وتمتاز الصيغة عن مادة الكلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على النسته الطلبيه كما تقدم واضح فار أما المادة فتدل على مفهوم الطلب على الطلب الإسمي كما تقدم بطريق أو لا يقول إذا كان التفتوا, التفتوا هنا ولاحظة صغيرة يقول المصنف إذا كانت مادة الأمر تستعمل في مفهوم الطلب ومع ذلك قلنا لاف باللاف باللعل وجوب أعيد العبارة المصنف يقول الفرق هنا حتى نفهم ما معنى الأولى بطريق أو المصنف يقول في مادة في الأمر قلنا أن لفظ الأمر أمرتك أمرك المولى يأمرك هناك قلنا أن مادة الأمر موضوعة لمفهوم الطلب طلب اسمي ومع ذلك ومع ذلك لا تدل على الوجوب إلا بحكم العقل يقول هنا من باب أولى لماذا من باب أولى لأن صيغة إفعل لا تدل على مفهوم الطلب تدل على نسبة طلابية بالمعنى الحرفي فإذا كان المعنى الاسمي بهذا الحاجم والاستقلال لا يدل على الوجوب من باب أول المعنى الصغير المعنى الحرفي لا يدل على الوجوب ما أدري هاي اتضحت تضحت أو لا لأولوية تضحت أو لا سادة أوكررها المصنف يقول يقول الفرق بين مادة الأمر وصيغة إفعال الفرق بينهما أن مادة الآمر تدل على الطلب الإسم يعني على مفهوم الطلب صحيح؟ أما صيغة إفعال تدل على النسبة الطلبية بالمعنى الحرفي صحيح؟ هناك في مادة الآمر بعد أن حكمنا أن مادة الآمر بعد أن حكمنا أن مادة الآمر تدل على مفهوم الطلب بالمعنى الاسمي والمعنى الاسمي مستقل قائم بذاته مع ذلك مع ذلك مع كل هذا الحكم قلنا لا تدل مادة الأمر على الوجوب قلنا هذا الكلام يقول من باب أو لا في صيغة في إفعال لا تدل النسبة الطلبية على الوجوب لماذا لأن هناك في المادة معنى اسمي مفهوم الطلاب وهناك في مفهومة مفهومة الطلبية معنى حرفي فإذا كان المعنى الاسمي لا يدل على الوجوه من باب أولى المعنى الحرفي لا يدل على موجوه ماذا هذا اتضحى ساد المشايخ هناك فيد اتضحى شاهدوا قول العبارة قال وتمتاد الصيغة يعني صيغة افعل عن المادة عن مادة كلمة الأمر التفتوا أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة يعني المعنى الحرفي نسبة طلبية كما تقدم فهي بطريق أولى يعني الصيغة لا تصلح للدلالة على ال... الذي هو مفهوم اسمي الوجوب مفهوم اسمي والنسبة الطلبية مفهوم وأنا للحرف أن يدل أن على الاسم شوفوا وكذا الندب كذلك ايضا يعني صيغة افعل ندل لا على الوجوب ولا على الندب ايضا بخلاف ال... بخلاف ال... بخلاف المادة ال... فهي معنى اسمي مع ذلك لم تدل ولا على الندب ايضا وعلى هذا مطلب جديد الوقت ما يسعمه احنا نريد نخلص هذا المطلب ولو اخذنا موقفكم دقيقه زيادة هم ما بقى حدثت المطلب. المصنف يقول هنا قد يقول قائل اشكال قال يعني قد يقول قائل صيغه افعال صيغه افعال ام تستعمل في الوجوب فقط في مورد الاستعمال في مورد الاستعمال إما تستعمل في الوجوب فقط يعني المتكلم حينما يقول كلام يطلب إما مقصوده الوجوب أو مقصوده الندب ما يمكن يقصد الاثنين فصيغة افعل إما تستعمل في الوجوب فقط أو في الندب فقط واستعمالها في المعنيين معا في آن واحد مستحيل لماذا لان مربح السابق يكون من باب استعمال اللفظ في آن واحد في اكثر تذكروا واستعمال اللفظ الواحد في آن واحد في اكثر من معنى مستحيل واضح واضح هذه المقدمة هاي المقدمة الإمام يقول نحن في الروايات في الروايات أحيانا مثلا تأتي رواية الإمام الصادق عليه السلام يقول لزرارة يا زرارة التفت اغتسل من واحد واحد التفتل التعبير اغتسل من جنابه و لزيارة الحسين ولجمعه وبعد وضعها في طو البقر. شوفونا قال وغتسل كلمة واحدة. لم يقل اغتسل للجنابة واغتسل للجمع لا قال كلمة واحدة اغتسل. اغتسل للجنابة ولجمعه ولزيارة الحسين بعد ولالتوبة. بعد وإلى آخرين صحيح؟ هذا اغتثل لفظ واحد وأنتم قلتم إما في الوجوب أو في الندب، لكن هنا استعمله في في الاثنين لأن زياره الحسين غسلها مواجد الجمعة غسله صحيح؟ خب فكيف استعمل في الروايات لفظ واحد لفظ بالمعنى أليس اليس هذا استعمال لللفظ في اكثر من معنى اتضح الاشكال المصنف يقول بعد أن بعد ما ذهبنا اليه من المسلك من المسلك يتضح الاشكال يتضح دفع هذا الاشكال ايضا كيف يقول المصنف يقول في الجواب يقول نحن قلنا ان صيغه افعل اغتسل هنا افعل بعد اغتفل افعل صيغه افعل مستعملة في لا انتبقوا لا في النسبة الطلبية سيدنا سيدنا وشيخ سيدنا شوفوا احنا قلنا بعد كل بحثنا هذه صيغة تفعل مستعملة في النسبة الطلبيه قلنا بعد فقط يقول المصنف يقول صيغة تفعل في الرواية افعل مستعمله بالنسبه للطلبيه اما النسبة للطلبيه هل هي الوجوب بحكم ماذا بحكم العقل صحيح اذا هنا المولى قال اغتسل للجنابه وللجمعه ولزياره الحسين وللتوبه ولغسل أول اول من شهر رمضان آخر يبقى. خب ها شوفوا العقل هنا يقول العقل يقول انا افهم من صيغه افعل معنى الواحد بالنسبه التقليد ولكن لان الجنابة لم يرد ترخيص العقل يقول لم يرد ترخيص واجب بعد يصير صحيح لم يرد ترخيص من العقل فغسل الجنابه ولان شرع من شرع من المولى من المولى, المولى العقل يقول ولأن غسل الجمعه ورد ترخيص من الشارع من المولى بتركه فافهم انه مستحب شوفوا ففهمنا الاجوب والاستحباب بحكم لان العقل هو الذي قال ما لم يرد ترخيص فيه فهو واجب صيغه افعل فيه واجبه ما ورد ترخيص فيه فصيغه افعل فيه مستحب. اشكال التضحيه الجواب اتضح فاذا لا تشكلوا علينا وتقولوا استعملتم صيغه افعل يعني اغتسل في اكثر من معنى في الوجوب وندب معنى واحد لا حتى يلزم عدم الجواز والاستحالة نحن نقول لم نستخدمها في اكثر من معنى استخدمناها في معنى واحد وهو النسبة الطلبيه عد العقل بعد ذلك يقول إن كان هناك بعد فغة افعل ترخيص استحباط ما لم يكن فيه ترخيص وجوب فالعقل حكم بالوجوب والاستحباب بالترخيص وعدم الترخيص فضاعت العبارة؟ واضحة؟ اقرأوا فقط أربع خمسة أسرقانا قال وعلى هذا طبعا الإشكال ما ذكره بس هذا دفع للاشكال وعلى هذا فالمستعمل فالصيغة عن الاصيغة تفعل على كلا الحالين الوجوب والندب واحد لاختلاف فيه شنو هو الواحد؟ النسبة الطلبية هو بلعد كيف نفهم الوجوب قال واستفاره الوجوب على تقدير تجرده عن الصيغة تجردها عن القرينة على إذن الآمر عن ترخيص على إذن الآمر بالترك إنما هو بحكم العقل كما قلنا العقل يقول ما لم يكن فيه ترخيص صواجب ما كان فيه ترخيص ومستحاب إذ هو من لوازم صدور الآمر من المولاء يعني الترخيص على الترخيص ويشهد لماذا ذكرنا من كون المستعمل فيه واحد يعني صيغة اسعل في مورد الوجوب والندب يعني نسبة الطلبية مقصودة ما جاء في كثير من الأحاديث والروايات من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد أو اسلوب واحد مع تعدد الأمر يعني كأن المولى قال اغتسل الجمعة واغتسل الجنابة كأنه عدد لكن العقل فهم ذلك بالترخيص وعدم الترخيص ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في معنى واحد وهو اما نقول هكذا او لا نؤوله بان المتكلم اراد مطلق الطلب الاولناه بهذا يلزم محذور مطلق الطلب يلزم فيه المجاز لان, لأن لو قال المولى اغتسل للجمعه واغتسل للجنابه وقلنا واضفنا صيغه اغتسل للجمعه اغتسل للجمعه خب هل نقول إذا عرسنا الجمعة هل نقول أراد مطلق الطلب نقول لا أراد طلب